بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والثقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 أففحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا ثواء عليكم إنما تجذون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم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 يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلما ذلهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْقَبْلُ لَدَعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُورُ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجِنٍ أَمْ يَقُولُنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبًا الْمَدُونِ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 ام خلقوا من غير شيء أَمْ هم خالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا ينقضون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين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 وَإِيَّا رُوَيْتْ فَمْ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطٍ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْقُونٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَعَّقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا مُدَّونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعِيُّنَ وَتَبْشِ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَتَبْشِهُ وَإِذْ بَارَ